وَأَطْعِمُوا الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَلَا تُبَذِّرُوا الْمَالَ بِالْإِسْرَافِ وَلَا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فَدَفَعُوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 مِمَّا بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي نَبَهَا أَوْ دَيْن وَلَهُ النُّضُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِنْ لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّثْمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلا يرث كلالا أو كلالا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس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 وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم.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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَرَأَ ۚ فَتِنْظِرُوا ۚ فَإِنْ طَائِفَةٌ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال أبنائكم وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فإن كحهن بإذن أهلهن وآتهن أجرهن بالمعروف محسنات محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 والله غفور الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 يَا أَنْتَ ذِتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 وإن خفتوا شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما مِنْ أهلها أي يريداء يصلحين ووفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمالكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وَإِنْ تَتَّقُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا دون بن إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم نظاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وسمع غير مسمى وراعنا ليوم بألسنتهم وطعن في الدين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 يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزل لا مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوjoها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبد وكان أمر الله مفعولا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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا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 خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً فَكَانَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ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 وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا فَلَا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَأْتَيْنَا هُمْ مِلَّدٌ أَدْرَىٰ عَظِيمَةَ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطْعِنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال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 كأن لم تكن بَيْنَكُم بينكم وبينهما ودة يا ليتني كنت معهم فأفوز, فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القضية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك, لنا من لدنك نصيرا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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عذل الله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 مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَهُ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 لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أزكهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم من أضل الله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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرة صدورهم حصرة صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتسنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفؤوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله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 وَمَيْ يَقُتُ الْمُؤمِنَ مُتَِّدًا فَجَزَ أُهُ جَهَنَّ مُخَالدًا فيِيهَا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْ وَلعَلَهُ وَعدددَّ لَهُ عَذَابًا عظمَ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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهادروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا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 وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَادِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَادِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يظلم به بريئا فقد فقد احتمال بهتانا فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم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 أدر عظيمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدا من بعد ما تبين له الهدا ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولد ونص جهنم. وساءت مصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالاً بَعِيداً إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا آثَٰنَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ولأ ظلا نهم ولأ من ينهم ولأ أمرا نهم فلا يبتكون فلا يبتكون آذان الأعام ولأ أمرا خلق الله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 وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط ويستفتونك في النساء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءٍ, في يتام النساء لَّا تِي تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما, فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير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 فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقا وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفلقا يغني الله كل من ساعته وَكَانَ اللَّهُ واسِعٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤِكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ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 ايَ شَيَءٌ يَذْهَبُ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا والآخرة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 والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضل بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم, ثم كفروا فازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشّر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي بتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعاً.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 قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ وَلَا إِلَٰهَ أُولَٰئِكَ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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 فقالوا أرن الله جَهْرَةً فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطان مبينا ورفعنا فوقهم الطرب ميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدوا وقلنا وقلنا لهم لا تعذو في السبد لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى الظُّلْمِ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه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 وَقَدَّنَهُ عَنْهُ وَأَكَلَهُمْ أَمْوَالًا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الَّذِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد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 وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ نَعْبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم إليكم نورا مبينا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 إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك